بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا عليا حكيم فنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبيء في الأولين وما ياتيهم من نبيء إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا شد منهم بطشا ومضى مثل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهادا واجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون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 وَاللَّهُ وَجْهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ قَظِيمٌ أَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَاجْعَلِ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَوْشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَمُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ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 بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإنا, وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا الا قال مطرفوها ان وجدنا ابا انا على امه وان وان على اثارهم مقتدوا قُلْ وَلَئِنْ أُجِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 حَتَّى جَاءَهُمْ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَهُمْ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكن الناس امه واحده لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا وَلَا آخِرَةَ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك அஃ தடஸ்மியோம் ஐதிலியுனரி ஃபயிம் மனி الذي وعدناهم அவுரியு முப்பத்தி مقتدرون فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد ارسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم ஜோம் ثناء اذا هم منها يضحكون وما نوريهم من آيات الله هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك ادعوا لنا ربك بما عهد عندك اننا لا مهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذاهم منكثون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 فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آفوا தும் தும் அஜம ஃஜும் சலஃபோ அமசலீல ஒலம்பா குறிப்பும் மறு யமமசல நிஜ கௌமுக்கின் ரு நம் இல்ல ஜலும் கசிமு இன் இல்ல வலிபனி ஈஸ்ரோன குமரு அஹ்ஃபூன் வோலா முதிஃபலம் தருன்னோன் வத்தவியோ நஹ்ராத்த முஸ்தீ ஓலய சுமுஷய إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ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 هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا لا يشعرون يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا இல்லூ تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب தரு وفيها ما تشتهيه النفوس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لَكُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمْ يَظْلِمُونَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لَيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ بَرُمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمُونَ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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُفْكُرُونَ وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ